قصيدة النبطية للشاعر الملازم أول فراج بن درعان بن عريعر بن درعان السلام عليكم يالله يا منزل من الغيم لمطار ياللي مقادير الزمان تعلمها يا خالق الجنة ويا خالق النار نفسي من ذنوب الزمانة عصمة ببدأ قصيدي من ثمينات الأفكار قيثان شعر غانمة واغتنمها صر يا قلم قدام لا عاد تحتار أوراق شعري تظهمك يا قلمها واكتب مشاعر شعبه بومتع البار.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 كلمة وفا للشعب دن دن نغمها كلمة اهتزيل هموم ووجاع وكدار حتى المنطبرة الخير الشعبي الشعب لك يدعون في وقت لسحار من جملة في كلمتك تختتمها ادعوا وحنا ندعي بسر وجهار رسالتك وصلت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 حنا أحزامك لحتماك للمضمار ناطا على أرقاب العداء ونهزمها سافرت والشعب السعودي على نار والدار ترجي رجعتك يا هرمها هم استلمنا لكم الغاف مدرار سلمت من البلد واستلمها وانستلمها مقدر للواجب العداء وصيتك لباها واحترمها هذا كبو خالد ليصار ما صار يرسي كما ترسي رواسي قممها هذا كبو خالد ليصار ما صار يرسي كما ترسي سبلة حامي الدار والجار ولا تهت الاشوار قالوا حسمها لا في كل الشعب حظه ومقداره كم ديرتم من جود كفّه ردمها يمناح واللي عالم من كل الاسرار اصل الكرم متسلسل من كرمها والنايب الساني اللي جات لشوار شارح حكيم وحكمته محتكمها نايب سديد الراي له عندنا كار قواك لمن بكل داعم دعمها نايف كما سيفن على الشر بتار قطع عروق المجرمين وصرمها <تصفيق> نايف كما سيفن على الشر بتار قطع عروق المجرمين وصرمها منذع لها وكارة جنابين تنهار منذب الله يبنى بعضها هدمها والبوم هذي من ورا شرق لبحار نعيقها مزعج ويزعج نسمها صوتها من عبر نشرات الاخبار للامه اهدت سمها في تسمها يا مدعي السلام كذاب غدار لك غايت سودا اكيد شفت الدرع يا السلام كذاب غدار لك غايت سودا وحات الانذار اشارت منا ومذلك فهمها رجل تبي تقلط على نابل اشبار من قبل لا تقلط بترنا قدمها وكم مغرض حاقد وتدعم الاشرار زمرت فساد عايشة في وهمها مت مركزين خارج الدار في غار ومن نعمة اليمان ربي حرمها يا ويش تصلح فالك الخزي والعار دعواتك الشعب السعودي لطمها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 شعب كريم عزته ملتزمها المملكة لو درت في كل الأكبر فلا من فيها نعمة من نعمها المملكة درع لنا دوم وستار عدوها من قبلها لعشمها وانبان في العدوان عائل ومكار حنا براكين تلاطة محمامها أصدورنا للمملكة درع وسوار اموت رجل يعيش علي علمها امجار يا جار اللخو نوره امجار عساس الغدر يخطي سهمها يا جار مهما صار حنالك انصار لا تشتحن يا جار ليلة تكنمها بمر الملك ناطع على درب الاخطار ارواحنا تفداه لا من زهمها هبشر بعزك نقطع بحور وانهار حنى جنود وافية في قسمها والله ما نرضى على الدار لضرار وارماح عدوان السلام من هشمها وصلاة ربي عد ما طاير طار وعداد من حج وحصاته رجمها على الرسول احمد والاصحاب الاخيار والتبير الدنيا